انا <تصفيق> <تصفيق> من La فَلَمَّا نَمَّ مَا بِهِ فَلَمَّا نَادَى قَشَّ جَمَعَتْ بَنَاتُهُ انم يا تحطوننا تنظرون منا من الجن يا من انا قد منظرني يا <تصفيق> لَبَنُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَطَالَ وَلِيَحْلِلُونَ مَنْ تَنْجَمْ فَإِذَا جَاءَ لا ساعة وَلَا يَا بني And I'm.